اشتركوا في القناة افعالي يواسيه عايز ان اب اجا اهل الصا ناداها قبل الموت قام هيعتي ليله حدا روتش يا و اسف الفي ما يا حرام يا جعفله الصاوت تفذى الك يا أمة نور رائلها حلزي أنا بيجات ويتصي كي الخاط وطيح الطي من يواسيها بتعلي diwase hai فات لحسين لحسين وانت كل عادك وين وين وش هالمصيبه يا خوي يا خوي جتنا اخبار خلت ليالي ديل ابناض يسع النار لهيبا نا داهنا الدايارحب المحرا كل سايرا السما هاي رايس هاي يخت الشريف امصا يا اختي الحبيبه وجرحي طلع مسموم سيديه مسموم, مسموم, مسموم, مسموم, مسموم ايا ويانس ويا ببي See you be'ale menti زين و ننوب زينب غدته چلو و ني الحيز و ننوب زينب غدته يا لي الحيز وينو زي انا ابغي زيت شايلو عي صعبره باي تشريت عنها ابغي لا اتباع امره المصباح والضيه جار احرى وفجا هالبي يا يدي يواسيه بيتعل زينا بې تعالې مې یواسهه بې تعالې مې یواسهه بې تعالې لا اتنو دي انا بجبل ونهار من سمعت من سمعت الكرار اه يا الله هش موجبينا غدر اه اه زمرد بدر يا ح سموا سموا سمو شفيع المرسلين آه, آه, آه, آه, آه, آه يلي يلي ويا آه آه يا واسف برض الايه الواصفه اوس فبرض لي ودع سلاس الحيد الحيد حدار حيدر ولين اا رغم الجري نحبل رغم يا رغم وصل بطل عباس عباس عباس بختي بختي الحزين بختيك يلا يوصيك وشافلها تا یدری کمن یواسی ہے بیت علی مولاسی بیت علی کمن یواسی ہے لا يتنو علې ما به بي مجرو <بيت> علي لا <الليلة> يتنو علي ما به مجرو علي بیت واسعه والهندسة الصوتية خالد الحجامي الكلمات الى الشاعر الحسيني المبدع كريم الدراجي بيت علي بيت علي بيت علي بيت علي يواصل